أَْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّم أبَنهَا رَرفَع سَمكهَا فَسَووهَا وَأَوْطَشَ لَلىهاَا وَأَخَْرجَضُحهَا وَالْأَرضَ بعدَ ذَِكَ دَحهَا أأَخَْرجَ مِنْهَا مَاأَهَا وَمَرعهاَا وَْجِبَالَ أْرسَهاَا متَعلكُمْ وَلِأَامِكُمْ فَإِذاَا جاءةِ الطار